بسم الله الرحمن الرحيم بناوي إخوائي بخشن مهربان الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ويوجا هموس فاسو استائش بو أوخواي كانار دوية تخوار وقرآن بو سربن خوي محمد صلى الله عليه وسلم هذور لارية تيادة داننا وقيم لينذر يضرب سن شديدا من له ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. اكتب تراس كيدارا بأوي بس زاي زور بتين بترسيني ئەوانەی کە باوەڕی پێناهێنن لەلایەن خۆیەوە وا ومجدش بوباور بو باوەڕدارانەی دارانی کردەوە کرده و دەدەن بەمەی دادن پاداشتێکی چاچیان بۆ تاچیان بو هیا ما کثین فیه ابدا لو بحشتده بیبران و دمین نوا وینذر قالوا قانوا اتخذ الله ولدا و اوی بترسینی لي ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا نخوى عن زانابون پي نباو باپيرانيان تقسي چي که لدم یندرده چید زیگه لدروه هیچ تیچی تر نالین فلعن لک باخع نفسک على آثارهم این لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا جالوانه خود لناو بری لبر کردوی اوان اگر ایمان نهینن بم لداخ لداخو خفد داب بمریت إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ ذِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا براستي <تصفيق> اي مهر تيواب سرزوية وكردو ما نبازينتو جواني بوزوية بو اوي خلشي تاقیب كينوا نوا كاميان کردو جوانتو رو تاقترا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَبَرَعَسْتِي أَوَيْوَابَ سَرْزَوِيَوَا إِمَهَمُوِي دَكَيْن بَزَوِيَتِي تختي وَشْكُبْرِنْكُ أَمْ أم أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا آيوات زاني كهاولاني أشكوت تابلو وهو برده ناوياني تيا نسرا بو اوان لناو نشانكاني امداشتشي سرسرهنر بو اذ اول فتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا كا تيكو ملغانجيك پنايان بردبر اشكو تكا وتیان ئەی ای پروردگار من لالان خود و رحمتیک من پی ببخش و فراهم بین بومان لمکاری کوایی تی ایدا راست و رزگاری. فطر بنا علی فی الكهف سینی نعدد. اینجا امش دعا کن من کرد پردمان دا بەسەر دا. لو ئەشکەوتەدا چەند تنصال خومن لێخستن، ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِذْبَيْنِ أَحْصَالِ مَا لَبِثُوا أَمَدًا لَبَاشَانْ خَبَرْ مَنْ كَرْنَوْا بُوءَ وَيْدَرِي خَيْنْ لَوْدُو تَاقْ مَكَامِيًا تَاكْتِرْ مَا وَيْخَوِي خَيْنْ دَجْمَيرًا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.أما بود جارين وهوالي أوان بركة الراستي براستي أوانكما لا يجبن باوريان هنا أبو بحر ورد قاريا.أمشرين موني كردن. وربطنا على قلوبهم إلقاءمو فقالوا رَبُّنَا رَبُّ السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندع ومن دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وە دڵیان مان بەهێز کرد لەسەر ئەو باوەڕە لە کاتێکدا هەستان و وتیان پەروەردگاری ئێمە پەروەردگاری ئاسمانەکان و زەویە ئێمە هەرجیز بێجگەلە و پەرستراوێکی تر ناپەرستین ئەگەر جگە لە بپەرستین سوێن بەخوا ئەو کاتە درۆمان من لأله لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن من افترى على الله كذبا آ أوانا جل كي ايمن بيز جل أخوا بريستلا وتريان بوخوا بريارد دوا ديبابوا يام بهن وبلجو نشانه رونوا آشكرا dei chestam وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ badam khawa الْكَهْفِ أَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ Allah فأو إلى الكهف ينشل لكم ربكم من رحمته ويهين لكم من أمركم من فقا كاتئ <تصفيق> ودور پریزی تانگرد لوانو لو پرست روانش بیزگل خوا دیان پرستن دپناب آشکو تکبرن پروردگار تان بلا و دکاتو بوتان بازی و رحمتی خویو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 من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا خورد بيني كاتيك حل داد للاي راستي أشكو تكيان داد كاتيكيج آواد بي لائد داليان بلائي تبدا دا اوان لناو بوشاي فراواني أشكو تكدان أو هندي كل بالجو نشان هل كسي إخوان موني بكات تنها أو كسر مني كراهو، هل كسيج جمراب كات أو دستدناك ويبوهيز بجتوانو رن نشان دريك. وتحسبهم أيقاظو وهم موقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا اقربيان بينيتواد زانيت بخبرا كتي خوتون وأو خوتوان أمديو ديويا في الدكين بلاي راس بلاي تبدو سگکه ان هردو د ستي دريش كردبوله اگر بعثناهم بينهم قال قائل منهم كم لبثتم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 تقوم برزق منه ولا يتلقف ولا يشعرن بكم أحد أبوش ولا خو <تصفيق> خبر ما كردناه بوأوي برسيا لا يكتريبكن يكتشان وتي تندما ونتو بخوتوي هندشان وتيان راجك يان كم ترمى ويناتو هندشتريان وتيان پروردگارتان زانات را به اندازه ایمانوه تان ده ایک ایک تان بم دراوه تان بنیرن بوشار باسه ایرکات چه شار, شار خوراچی پاک ترا او با لو خوراقتان بو بینه و ده بی زور سرنز بدات تان نەناسرێ و کەس لە و ئاگادار دار نکات <تصفيق> يظهروا عليكم يرضونكم أو يعيدونكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. سُكَبِيَ جُمَان أَجَرَ أَوْ كَاتَ إِوَهَرْجِيْزْ رَزْجَرْتَ النَّابِتَ وَكَذَلِكَ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 قال الذين غلبوا على امرهم نتخذن عليه مسجدا ابوشه وخلك من اقا دار كالبسرياندا بو اوي بزانن كبي غمان باليني خواراستا والظنياب كروجي دواي غماني تدانيا خلتي ما اقا دار كالبسرياندا لە کاتێکدا او خەڵکە کێشەیان بوو لە نێوان خۆیاندا دەربارەیان، جاهنده چیان وطیان چنخانوی چیان بسر و دروز بکن پروردگاریان آگا در کره پیان کزالبون کزال بسر کارو باری او کومالده وطیان بیگو من چیان بسر و دروز دکین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 و هندی تریان دلیان پینت کس نوششم یان سجکایانه، اما نقصی بی تفنگ به تاریک شو و دنیان، هندی تریان دلیان آوانه حاوت کسن هشت مکایان ای محمد صلی الله علیه و سلم، بلا زاناترە دگار مزنا ترابج ماریان، کمی نبی لخالچی جمایان نازن، کوته ای محمد صلی الله علیه و سلم، لبایان و ذِكْرَ لَدَى مَقَالَةٍ أَشْكَرَ وَآسَان تَنْهَاءَ وَبْلِكَ لِقُرْآنٍ دَابُتْ هَتْوَ وَلَبَارِيَ أَنُوَپْصِيَال لَكَسْيَان خَاوَنَّا مَكَان مَكَّة وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا بَاكِرْدِنِي هِچْتِك مِنْ, من إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد مغر لقلي دابليت أغر خوابية به إن شاء الله لبيرتو كي بيرتها <تصفيق> بڵێ اومید پەروەردگارم پل وردگارم بکات بۆ چن نزیکتر لە ولما ول بیتو فی که فیم سه میل سنین و زدادو تسع او کمالا لا ومان ولناو اشکو تکان دا بخوتوی ما ویسی صصال بصالی نو صالی تری زیاد کرد اگر بصالی من جعربی حساب بکره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 تەنها بۆ خواه زانینی نهێنی ئاسمانەکان و زەوی، بی ئای خواچە بینایە و بیسەرە، بێت و هیچ پشتیوانێ چیان بۆۆنیە، کەسیش ناکات بهاو بەشی خۆی لە فەرمانیدا. وَأَطْلُمَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدَا بخويا نرو اويك سروش كرا وباد للقران پروردگارت کسنيه بتواني <تصفيق> وتكاني او بغوري هرجيس فناي كدسناك بيضگ الاخوه فنايك يا بري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 ولا تطيع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبعه وهو كان أمره فرطا. خود راجر لقل أوانى لبربر دكار يان دفارين ودي بريستن بيان كما بستيان رزع من دي خوايا تا وكان اللوان لا مد ور مجرا بو كساني باباوري دولمان. کە جوانی و ڕااویی ژیانی ئەم دنیای دەوێت و بەجوێی کەسێک مەکە کە دلیمان لە یادی خۆمان بێ ئاگا کردووە و شوێنی هەواو ئارەزووی خۆی کەوتووە هەموو کارەکانی و لە سنوور دەچوە وقل الح مكم بە من شە يؤم ووە إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ <سؤال> نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ <تسجيل> يَشْوِي الْوُدُوهِ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا بلّي لَا لا ينبر وردقارتان جا هەر کەسێ دەیەوێت باباوەربێنێ و هەر کەسیش دەیەوێت با کافر بێت، بەڕاستی ئێمە ئامادەمان کردووە بوستم کاران کە بڵێسەکەی وەکو و رشمال ماڵ دەدات، و ئەگەر لەتینووانە هاواری ئەو بکەن، ئاوێت یان بۆ هندری وەک مسی توواوە یان وەک چکو و چەپەلی ڕۆنجەی دوایە، ڕوودەم و چاوەکان دەبرژێنێ، ئایچە خواردنەوەەکی چی و خراپە هاي تشوينو زيغايش خراپا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إننا لا نضيع أجر من أحسن عملا براستي أواني كباور يان هنا وو كردوي يان كردوا بيگومان ايما پاداشتي أواني ونناك يان كردوي يان كردوا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار ويحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نعم الثواب وحسنة مُرتفقًا بو أوا نهاية بحشتاني چي هميشي كروباركان بجيريان ڕازێن رێنەوە لەو بهشتانه دا بە بازنی زۆری آلتون و پوشاشی سەوز دەپۆشن لە ئاوریشمی تنگ و ئەستور پاڵ دەدەنەوە لەو بەهشتەدا بە سەر کورسی ئەسکەم لەوە ئای چەند پاداشتێکی چاکە و جێگایەکی خۆشە وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا أي محمد صلى الله عليه وسلم بوئاً بجير ونموني أو دوكي دابو من بيكي چين كبابا وربو دو باق لهم وزور بدار دار خور ما دوری هر دوباخه کمان دابو لنیوان او دوباخه دا کشتو کال من فراهم هینا بو کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا هر دوباخه کبری چا چیان گرتبو هیچیان لی خسار نبوبو ولن يوان أمدو باخدا كان من هالقلان دبوب أو دانيا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منكما لو وأعز نفر حروها خاوني أمدو باخ مال سامان سمان زوري هبو لألتونزي جا بەهاوڕێ ئیماندارە هەژارەکەی وت لەکاتێکدا کە قسەی لەگەڵدا دەکرد من ماڵ و سامانم لە تۆ زۆرترە كوڕ و خزمەتکاریشم زیاترە ودخل جەننەته وهو ظالم لنفسه قال ما ئظون ئن تبیدە هذه أبدا واش وانا وبا خك و لكاتك دا كاستم كاربو لا خوي و تي با ورنا كم هرجيز ام رَبِّي خملنا خَيْرًا مِنْهَا اب النسعه قائمه ولا اردت سوێند بەخوا ئەگەر پاش مردن بم جێرنۆ بۆۆ لای بێگومان باشتر لەم با دەست دەکەوێ قۆە لە أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ها راينا داركي بيوت لكاتك داك قفت قويل قال داكرت آيه توب يا باورد بوزاتيك توي لخاك دروس كردوا طاشان لكنّه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا بل من هدر دالم أو فروردگار مو هيك كسينا كان بها وبشي فروردگارم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ان ترني انا اقل منك ما لو وولد ودباكات تسويتنا وباخه كتوا بتوتاه هرتي خاب يوي هر او دبي حموت انا تشهر بدس خويا اگر تو من دبيني لتوك كم ترمال ودال يوم من ظالم هيا وعسى ربي ان يؤدي <تصفيق> يعني خيرا من جنتك و يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا اميدم وائكا پروردگارم تاکتر لباخاكيتوم پيبداتو بلاو بروسكي چجل آسمان و بنيريد بوا باخاكيتو زا باخاكت ببید بزوية چي وش چي صاف و أو يصبح ما أُها غوراً فلن تستطيع له طلباً يانأ وكيرابث يا بن أخي زبيداء إترهرجيز نثنبيدوزيتوا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أمفق فيها وهي خاوية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 این جا که ابراج دەستەکانی دستکانی و، دو، ام دیو دیوی پی اکردن، لسر او علیک خرده کرد بوتی ایدا، لکات یک دا کپری با خکی همو کوتون بسر یک دا، و دیوت کاشکای کای کسم نکرده به پروردگارم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا كسانك نبو يا <تصفيق> متي بدنو بين بهانا سرك هنا لك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا لو شويه نادا بيشتياني طيبتي خوي راستو حقا هل أويش ساكترين باداش دانو سرنجامي باشج بإيمان داران دا وضرب لهم مثلا حياه الدنيا كما إن انزلناهم من السماء فاختلق به نبات الارض فاصبح هاشيما فاصبح هاشيما تنتره الرياح وكان الله على كل شيء مكوتذيرا أي محمد صلى الله عليه وسلم بين روب أو باب ورانا نموني جاني دنيا كوجبالان يقبل أسمان وديبارين أو سادزورها رواي زوي بدر و درون بناء يقدا إن زاد بيت پوشو پلاشو بها پرشو بلا و دكاتو وخواها ميشة بطوانا ودى صلاة المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا مال وكرو كالزواني وزينة جيان الدنيا كرد وصاكا كان كفاداشت عند مينيتا پاداشتیان تا داشتیان لای لیپر و زیاتر جێگەی امیدن و یوم نسیر الجبال و الارض بارزه و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا و یا دیان خرور راج کشاخکان دخینا ریو روی زوی برونی و تەختی دبینی و همو خالچی کو و هیچ کەسیان بجینا وعرِضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أننا جعل لكم موعدا وهموا آدم إلى بردم فردجارد داريز دكرين. سوين بخوا بأجمن هاتنا ولا من هربوش يكم زار رست كردن بَلَمْ أَيُّ وَجْمَانَ تَنَاوَبُكَ أَيُّ مَكَاتِك دَانَانِينَ بُولِهِ فِرْسِينَة وَتَان وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ <مم> وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا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 دەدرێتە دریت دستی راست کانو و دستی چپی تاوان باران انزا تاوان باران دا بینی زور دا ترسن لو همو و دەڵێن کتی دایو دا دلن ایها وار بو ام و ام چیە؟ هیچ هیز کردویه چی گەورەی گوری بزی و تۆماری کردووە، کردو هر کردویه چیان کردویه تیای آیده آما دیو پروردگار ستم لکزناکات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 بئسە الظَّالِمِينَ بَدَلَا بیریان بهێنەرەوە کاتێک بە فریشتەکانمان وت سوجدە بەرن بۆ ئادەم ئەوانیش هەموو سوجدەیان بر جگە لە ئیبلیس نەبێت کە لە پێڕی پەریەکان بوو بۆی لە فەرمانی پەروەردگاری دەرچوو دەی دی ئێوە ئەی ای ئادەمی زادەکان ئەو نەوەی دەکەن بە دۆست و پشتیوانی خۆتان لە من لە کاتێکدا کە ئەوان ایوان ئای چ چی خراپە باستم کاران ما اشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلین عبدا من شەیطان و نەوەیم ئامادەی دروستکردنی ئاسمانەکان و زەوی هر وهالكاتي دروست كردني خوشينده ام ادم نكردون ومن هرجيز گومرا كلانم نكرد و بيان ويوم يقول نادو شركاء الي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا روجك دبيت كهفاد فرمي بانجی ئەو بتانە بکەن کەلاتان وابوو هاوبەشی منن با یارمەتیتان بدەن ئەوانیشباننجیان دەکەن بەڵام وەڵامیان نادەنەوە و نایەن بەهاوارانەوە و ئێمە لە نێوانیاندا شیوێکی پڕ ئازارماندا ناوە ئۆڕ ئەلمو جمونەن ناڕەبەوان نه واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا وت밤ران اغري دزغ دبينو حمود زانو ضمنيان كدسناوي تيد كون وريقاك ياندسناك يا بوقرانه ولو اقرا صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا Sven bkhwa barasti amalam quran da hena wa ma natawahamu zora namune ek bo khalkchi balam hamisha adami la hamusht وَيَسْتَغْفِرُونَ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا هِچتيا برغري خالچينا كرد ولوي باور بينن كاتغرنومايان بوحاتو داوای لێبوردن بکەن لە پەروەردگاریان جگە باوی پێشینانیان بەسەردا بسردابیتو و لەناویان ببات یا سزا رووبەڕوویان بێتەوە بەچاوی خۆیان بیبینن وما نورسیلو المرسلین ئلا مبەشیرین و ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوه الحق واتخذوا آيات وما أنذوه زواء. أي ما في غمباران ما نناد وتنها مجددل ترسينر بن أو أنك بيبعورن بناء حق وبطل مجددل ذكّن بوأي آيني راستي أتكاني منك قرآن أو أو هرشاني بيترس ينراون بقلتي عند زانن ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. إِنَّا جعلنا على قلوبهم أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقُرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ الْغُدَىٰ فلن يهتدوا إِذًا أَبَدًا <تصفيق> ئەو تاوانانەی کە کردوویەتی لە بیری خۆی بباتەوە بەڕاستی ئێمە چەند پردەیەکی ئەستورماندا و بەسەر دڵیاندا تا تێنەگەن لە ئااتەکانی ئێمە وە قورسی و کڕیمان فستوۆتەگوێیانەوە تا راستی نەبیستن جا ئەگەر بانجیان بکەیت بۆ سەرڕێگای ڕاست ئەوانە هەر جیز هیداهات وەرناگرن و ربكل غفذ لو لە و بما كسول عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه مأوى. فرورد جارد لأبرد خاون بزيّة. أجر طاليان لابسنة بهوي أو توانا <تصفيق> نوي ككردويانا. بجمان بفلس زاي سختي بودن أردن. بلامبوس زاداني أو انكاتي شي دياري كراوهايا. بێگە لەخوا هیچ پایە چیان دەست ناکەوێ لەو سزایە و دگەل قوڕۆ لما لەممەوانە و و جانالی مەلیکیهیممەدا و ئەو هەموو وڵات و شارانەمان بەرباد و وێران کرد کاتێ دانیشتوانیانستەمیان کردو بۆ لە ناوبردنی شان کاتێکی دیاری کراماندانابوو. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا باسي أَوْ کاتبك كموسى بلاو بردستكي خويود من هر درام حتى داگه مشويني با یک گيشتيني دو دریاكا یان ماوية چه دور ما بلغا مجمع بينهما نسياحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا زاكاتي جيشنا أوشويني دو درياك بيق دغن ماسيه چيان لبيرتو كاوقت ويشوب وصفر كيام بيام بو فردا خوي فريدا خوي گرتبر لناو درياك دا آوك لدبو وخوي ليندهاتوا. بلم ما جاء قال لفتاه آتينا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصب ذاك تيبرين <تصفيق> لو شينا مسافر مي بلاو بردستكيك خارنا كمان بو بينا سوين بخوا براستي لم سفر من دادو تاري من ديوز أحمد بوين قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسيته إلا الشيكان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبًا لا وكوتي لبيرتكات يتسوينا فنا بردة جورة كبوب شودان زابراستي من لوي ماس يكمل بيرتو هجته أو ماسيل بير نبرد موه كباسب كم بوت بيت جل شيطان ماس يكذن ذيبو يو وبشياويش سير رجاء خويل داريها كجرتبر. قال ذلك ما كنا نبغ. فارتدى على آثارهما قصصا موسى وتي إيمش أو ماندويس إنزابا شويني خوايا عندا قرانا وبسر انزدان فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما جا بندگ بانده اقل بانده دی کلالایان خوما رحمت مان پیدا بو شارزاش مان کردبو لزانیاری تايبتی خوما ن. قال له موسا هل أتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا موسا با بانده صالح ایود ایه هاورا يتید و موشوین بو اويفيرم بكيد لوزان يار يا راستي فيري بويت وقال لن تستطيع معي صبرا وتيب موسى براستي تو حجيز ناتواني لقل من داخود بكري وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا تتون خد دكري لسرشتي كلاراز ونهيني او اغادرني قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا موساوتي اغرخابي وبخورا قردميني سفتي لهس فرمانك بناكم قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حد ا لك منه ذكرا وتب موسى جا اگر شوينم كوتي او پرسياري هيج تكملي مكه حتى خوم دبره قصد بودا كم لن هين يكي دار دكم وان قلقا حتى اذا ركب في السفينه خرقها قال أَخَرَقْتَهَا لِتُورِقَ أَهْلَهَا لقد جئت شيئا إِمْرَا إنزا بيكا و روشتن حتى سواري كشتيك بون بند تساككا كشتيكي كن کرد موساو تي كشتيكت كنتي کرد بو اوي سرنشينكاني لدريادا نقوم بكيت سوين بخوا براستي كاري چي زور خرابو ناشا استد قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا بندتعك كوتي آية من نموت توهر جيزنات واني خود بقري لقال من دا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر عسرا موسى وتي لينبوبور لبر أوي أومر جيدا داما نابو بيرمتو أم زانياري فاربونم لسر قرز مكة. فانطلق حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفس زكية بغير نفس. قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا انزا پیکا و روشتن حتى غيشتن <تصفيق> بتازلاویک یك سر او تازلاووی کشت موساوو تي کسي چي پاچي بي گناه دهروا کشت بي اووی کسي زور کرد قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معى صبرا. بند صالح حكوتى بموسى تمنوتى بأجمنته هرجيز نات واني خاد بجري قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنِّي عُذْرًا اگر دواي امزارة پرسياري هرش تيكم لے کردی رخنام لے گرتید اتر هاورا يتيم مكا سنکا براستي للايان من او بيانوت هيلو ايوازم إذا أتين أهل قرية استطع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فأبو أي يضيفهما فيها جد يريد أي فأقامه. قال لو شئت لتخذت عليه اجرا انجا پیکا وروشتن هتا گیشنه لای خالچی شار لو کاتا برسیامبو داوی خورچی انکل خالچی شارکا اوانیش میوان دارین لنه کردن انزا بینیان دیوارک لو شاردا نزیک بو بکویت بندتاکا ک دیوارکای چاکردا و راستی کردوا موسی اوتی اگر <تصفيق> قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وتي <تصفيق> آلير داكاتي جيابون ويمنوتويا آقادار الدكم لحكمتي أوشتاني كتونتواني خود بقري لسر دانيان أما مس سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. هويكن كردني كشتياك أو أبو أو كشتياهيتان كسيتش هجاربو. ایشیان دکر باو کشتیل دا ای شیان د کربه او کشتله دریا ده بە وستم بکن بکەم تا پاشا د نەکات، نکات لە پێشیانەوە پیش هەبوو هەموو کەشتێکی بو همو کشتیا چی تا جیر دکرد و ام الغلام فکان اباهم مؤمنین فخشینا ان يرهقهما طغیانا وكفر و تازلاو کشک کشتم او باو کودای چی ایمان دار بون زا ایمشتر ساین خۆشەویستی ویستی اولاو پالیان پیو بند با سرکشی و بباوری فا اردنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة و اقرب جا زا باو ویست من پەروەردگاریان لەبری ئەوا بۆیان بگۆڕێت بە منداڵێکی چاکتر لەو پاکتر لە گوناه بە سۆز و بەزەییتر بێ بۆیان وئما الجیداڕ فكان لغولامەین یتیمەین فی المدینت وکان تحته كەنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخر جنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا وهيتاكد نوي ديواركش سونكهيدو من دالي هتيوبو لاشاركدا لجيري دا گنجينيك هبو كهي اودو من دالبو وباوتشي اودو من دالتاك وخوانازبو لبر او پروردگار دويستي هر دو چيان گوراو بهيز بن گنجينكه اما رحمتی گول لاین پلوار دگارت و لبر باو چیان، اوش تانی کردم لخوم و نبو، او نهایی و هی او کرده و نبو کتوت و آنای خو قرتند نبو لسر کردنیان. ویسأرونک عن ذل القرنين قل سأثلوا عليكم منه ذکرة. حروها پر سیاره لدکند درباره ذل قرنین. لولام يانابل لباري وهند باز دكمبوتان إن مكن له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا براستي وهو همشتك من أَيُشْكَلُ شَيْءٌ لَهُ وَكَانَ وَرْدًا قَدْ بَغَيْشَتَنَ مَبَسْتَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَوْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ مَأْ تُعذِبَ وَإِمَّا أَنْتَ تَتَخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا خيول أشكالك الرش تأوكات الجيش تشويني آوابون خور لو شوي ندى وادي أبو خور آواد بيل لكن يا وجدك كقرار شيء بدوار دايا زالو زيجادا ريكو لقلة بباور ور ود ودأيدو القرنين يا سزايان بدا بكشتن گر باوريان هنا يا تاكيا لقل دابكا گر باوريان نهينا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا ذو القرنين وتي أوي ستم بكاد باوريان نهينا أو باقمان ايما سزاي ادين بكشتن ها شان د قرن ريت او بولای پروردګاری اوش ززايده ده بسزا چې سخت کوي نبین راوه من امن وعمل صالحا فله الحسن له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا بەڵام ئەوەی باوەڕ بێنێ و کردەوەی چاچیش بکات او پاداشتی هەرە چاک لە دوا ڕۆژدا بۆ کارو کار و فەرمانی خۆمانی بۆ سوك و ئاسان دەکەین پاشان ڕێگا و هۆی گەشتنی بەو مەبەستەی إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سثرا حتى <تصفيق> كاته إشتشويني حلاتني خور بيني خور هل دياد لسرقلو نتويك كهيز پردو پنايك من بوداننا بون لخور بيان شاريتوا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراء. حربوا الشي وجبوا بسر هات ذو القرنين. بأجمان إما بويهيب لبير بوين آجاداربوين. ثم أتبع سببا. تشن شواني هيجيشت بوما بستكوت رايشت. لَا إِذَا بَلَ وَبَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَدُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا حتى غيشت نيوان نوان نيوان دو تسيا لنزيگ او دو بربست دا گلش دي لحيز وطاق تينا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 بو آی بر لە نێوان نیوان و ئەواندا دروست روز بکید. ما مکنی فی ربی خیر فاعینو نی بقوه اجعال بین کم و بین و تی او سامان د صلاتی پروردگارم پیداوم تاکتر لوی ای و باسی دکن جای و بازو بدن. لَنِيعَانَ أَوْ أَوْانَ دَابَرْبَسْتَ يَدْرُزَ أَكَمْ آتُونِ زُبْرَ الْحَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَا انفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي إِفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا پارچە ئاسن بۆ بێنن لەسەر یەک داینێن، هەتا نێوانی هەردوو چێوەکەی پڕ کرد و یک یەک بوون وتی بە فوب دەمە فو بکەن لەو ئاگری لە جێری او هەتا کااتێ ئەو پارچە ئاسەی کرد بە ئاگر زڵقڕرنین وتی مسی توواوم بۆ بێنن بیکەم کم سەریدا بەمەستا ئەنگ يغوهووە مستە قو لە إن جاء يأجوج ماجوج نياندتواني سركون بسري دابهي برزي و صاف و لوسيوا و نياندتواني كنيتاب كان لبرق و قال هذا رحمه من الرب فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا ذو <تصفيق> <تصفيق> القرنين وتي امرؤ اسكردنا رحمتك يا لالا پروردگار ما جاهركت بليني پروردگار محات بدرسون ياجوج وماجوج ديكت الزاويه تخت وبيگمان بليني پروردگارم حق و راست و تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وأصدخل تدينين لو رجدا دينه دسن بناوي يكترد وكوش فول أو سهامو ينكو دكين والسرابها كسين ليذينامينات وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرب ولو رجد ذو زخني شاني كافران دين بني شاندانش تواو الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع. أوانى كلام دنيا يدا تأوي أن فردي بسرداه تبلي ياد من. وأوانى نية أن دتوان قرآن ببستن. أفحسب الذين كفروا. أن يتخذوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أولياء إِنَّا أعتدنا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نزلا آية أواني باباورن واقو ماندبن سودها بابايا كبندكانم وكفرشتو عيسابكن بيارو ياورو پرستراو جَلَمَن بيارو براستی آمد و زخمان آماده کرد و بذیگاو شن و به هەل و هل ننبئكم کم بالا خسرین اعمال. بلی آه هواطن بدين خسارت من کار و کردەوەکانیاندا. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أوانا أوكسانا ككردا وكوششيان بفيروتو <تصفيق> لجياني دنيا دا واشيان واقو من دبرد براستي أوان كاريتي زورتهاك داكن أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا أَوَانَكَ سَانَيْكِنْ بَيْبَا وَرْبُونَ بَنِشَانَ كَانِ پَرْوَرْدِقَارِيَانُو قَيْشْتِنْ بَخِزْمَتِي لَدْوَارُوشْدَا لَبَرْ أَو کەواتە لە ڕۆژی دواییدا هیچ نرخ و چیان بۆ دانانین ذلک جزاؤهم جەهەنەم بما کەفەڕوا واتەخەذو آیاتی ورسلی هوزوا ئەوە تۆڵەو سزایان دۆزەخە لەبەر ئەوە بێباوەڕ بوون و گاڵتەیان دەکرد بە نیشانەکان و پێغەمبەرانی ئێمە الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا براستي اوانا كإيمان باوريان هيناوا وكردويت ساتشيان كردوا بهاشتاكاني فردوت زيقاي ميوان داري اوانا قالدين فيها لا يبغون عنها حولا ببردوامي تيدا دمينوا داواي قاصنا ونا كان لو بحشتان دا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أي محمد صلى الله عليه وسلم. بل أجر آوي دريا كان بوا بمركب نسين زانياري فرورد بێگومان آوی در تەواو تواو دبون پیش زانیاری و علمی پروردگارم تواو ببید اگر چن اوان دی در بینین جبینین بیکین بمرکب علمی خوا تواو نا بید. قل انما انا بشر مثلكم یوحا ایلی انما الهكم اله واحد فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا بل يبوب بي باورانا بيقمان <تصفيق> منيش تنهاء ادمي زادكم برام سروشم بوديات براستي پروردگار ايو پروردگار چيتاكو تنياي جا هر کس به بە به خدمت پروردگاری قیامەتدا، لقیامت دا او باکر چاک بکات وە پرستنی پروردگاری دا کس نکات بە هاوبەشی. بشی